واذكر في الكتاب ادريش انه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين امن الله عليهم من النبيين الى من من ذُرِّيَّةَ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ انهدينا وبت بينا اذا تطنا عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَجَّحُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا